حصريا على بسمله ا ل أ ك ب ر العيد أ ك ب ر العيد انثروا الليل التهاني وارسموا ا ل ف ر ح ة بتفاني أ ك ب ر العيد ق ل ت بالعيد المعاني بحلى الاماني أ ك ب ر العيد انثروا ا ل ل ي ل ة التهاني وارسموا الفرحه بتفاني أ ك ب ر العيد هلت بالعيد المعاني نرتوي بحلى الاماني أ ك ب ر العيد تغمر ا ل ف ر ح ة سمانا و ص ف الشوق معانا تغمر الفرحه سمانا و ص ف الشوق معانا جات الانوار وجانا طير الافراح باغاني انثروا ا ل ل ي ل ة التهاني وارسموا الفرحه بتفاني اكبر العيد هلت بالعيد المعاني ترتوي ب ح ل الاماني اكبر العيد اكثروا الليل التهاني وارسموا الفرحه بتفاني أ ك ب ر العيد اكلك بالعيد المعاني ارتوي الآماني أكبر العيد بحل يلتقي المانوس بناسا وتحلى, وتحلى بالعيد الوناسه يرفع المحزون راسه و م ا ب د أ ل ه جرح ثاني ا ن ذ ر و ا ا ل ل ي ل ة التفاني وارسموا ا ل ف ر ح ة التفاني أ ك ب ر العيد هلت بالعيد المعاني نرتوي ب ح ل ا ل أ م ا ن ي أ ك ب ر العيد انثروا ا ل ل ي ل ة التهاني وارسموا الفرحه بتفاني اكبر العيد هلف بالعيد العيد المعاني ن ر ت و ي ب ح ل ا ل أ م ا ن ي أ ك ب ر العيد نمسح الدمعه بفرحه يودع المهموم جرحا ن م س ح الدمعه بفرحه يودع المهموم جرحا ت ر س م هالليله ل و ح ة بابتسامات الثواني ادخلوا الليله التقاني وارسموا الفرحه بتفاني أ ك ب ر ا ل ع ي د هلت بالعيد المعاني ترتوي ب ح ل ى ا ل أ م ا ن ي أ ك ب ر ل ع ي د اسمو الفرحه بتفاني اكبر العيد, العيد هلت العيد المعاني ن ر ت و ي م ح ل ا ل أ م ا ن ي أكبر العيد اكبر ل ع ي د أ العيد حصريا على بسمله ا ل